الشافع المعصوم والنهادي فخذ فؤادي تجد أطرافه مزعا وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نور الإرشاد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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أيها الإخوة المشاهدون الكرام وبزغ الفجر الجديد وأصبح رسول الهدى صلى الله عليه وسلم نبيا يوحى إليه من عند الله وتحول محمد بن عبد الله الرجل الإنسان بعد إقرأ بعد غار حراء بعد نزول جبريل إلى نبي مرسل إلى معصوم معصوم من الخطأ والظلال ينزل عليه الوحي والآن نترككم مع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وهو يواجه الجاهلية وهو يصادم الشرك والقفر وهو يتحدى الطاغوت في مكة عليه الصلاة والسلام ونعيش معه لحظات الصراع في الأيام الأولى والمدافعة والكفاح والنظار الخالد من أجل مبدئه الحق من أجل غرس لا إله إلا الله في قلوب الناس ومع سورة عظيمة تتحدث عن الفجر الجديد في تلك الأيام إنها تحمل المشاهد والإحاءات وما حصل من مدافعة وتنقل لنا سورة من مجالس قريش مجالس الشرك, الشرك ماذا يتحدثون فيه بعد مبعث الرسول عليه وسلم هذه سورة عما يتساءلون سورة النبأ والنبأ هو النبأ العظيم لا تظن أن هناك نبأ عظيما أعظم من نبأ مبعث الرسول عليه وسلم إنه خبر ضخم إنه حدث هائل في الكون لا تحدثني عن الحروب العالمية الحرب العالمية الأولى أو الثانية أو اخبار البراكين أو الانقلاب أو الزلازل أو الحروب إن أعظم خبر وقع في الكون هو مبعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو الخبر الضخم بكل أبعاد هذا الخبر فهو خبر كبير في تغييره لمسار التاريخ تغييره للنفوس تغييره في حياة الأجيال المتعاقبة وهو أيضا خبر عظيم جد عظيم في آثاره المستقبلية على الأمم وعلى الشعوب لأنه حول الملايين بل مليارات من القفر إلى الإيمان فهنا نسمع القرآن وهو مع أرى صلى الله عليه وسلم وكان زاجه صلى الله عليه وسلم وسلاحه وطاقته هو القرآن ونزل صلى الله عليه وسلم إلى الميدان ميدان يصارع الجاهلية معه القرآن يدافع الطواغيث يعني يضحوهم صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن يدمع حججهم بهذه القرآن بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زعق ولكم الويل مما تصفون وكما يقول بعض الفضلاء لم يكن عند رسول الله عليه وسلم مذكرات كأي سياسي أو فيلسوف أو كاتب أو شاعر لم يكن عند رسول الله عليه وسلم مكتبه لم يكن رسول الله عليه وسلم ينظم شعرا فقد صاره الله حما من ذلك إنما رسول الله عليه وسلم يتل القرآن يدعو إلى القرآن يتحدث بالقرآن يحاج بالقرآن يدافع بالقرآن يشرح القرآن يعرض حجج القرآن براهيم القرآن فمن هنا كان عندنا رسول الله عليه وسلم سلاحا قويا يعني وقف, وقف أمامه الأعداء مشدوهين مبهوتين مذهولين مسحوقين إنه القرآن وكان لزاما أن يكون هذا القرآن لأن الأمة العربية أمة البيان أمة السحر الحلال أمة صناعة الحرف أمة إجادة القول أمة النظم والبديهة والبلاغة فالله سبحانه وتعالى أعطى معجزته لرسول الله عليه وسلم من نفس هذا السلاح أعطاه قرآن يثلى ولكنه كلام معجز متحدى أقول هذا وقد سبقني من هو أكثر تظلعاً في هذا الفل كالزمخشري مثلاً أو الإبراهيمي في الجزائر أو مثل محمد عبد في مصر أو جاحف من قبل أو الذين اعتنوا بمسال البيان كعبد القاهر الجرجاني وعلي بن عبد العجل الجرجاني وغيرهم من أساطين البيان الذين اشتغلوا بالحرف وبالجماليات إنهم وقفوا مبهورين الجن وهم جن يقول نسمعنا القرآن عجبة فكيف بالإنس فهنا نقف مع سورة النبأ عما يتساءلون أصلوا عن, عن, عن ما يتساءل هؤلاء عن ما ما هو الشأن الذي يتساءلون عنه ما هو النبأ الذي يتحدثون فيه ما هو هذا الخبر الذي بدهم يعني أصبح خبر رسول الله عليه وسلم قضية المجالس كما يقول أبو الطيب وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول السمع المرء أن أقوله صارت القضية القبرى وحديث المجالس والأندية في مكة وفي بيوت مكة وفي مجامعها وفي أسواقها وفي حاراتها وأحيائها خبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخبر القرآن يجتمع الرجل مع الرجل والفتاة مع الفتاة والجارية مع الجارية فلا يتحدثون إلا في هذا الخبر الذي صدع الكون والذي شق العالم وكما يقول بردوني وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى دار فهذا الخبر العظيم هو والنبأ العظيم هو مبعث رسول الله عليه وسلم عما يتساءلون أصبحوا يتساءلون وأصبحوا يختلفون وأصبح لهم ارتفاع بوضاء بل إلى درجة انهرق العظيم الروم لما استدعى باسفيان وكان باسفيان مشرك الآن ذاك وجمع القساوسة وقرأ عليه خطاب رسول الله عليه وسلم كثر اللغط أصبح الخبر هناك دخل الروم أصبح الخبر في فالس تحرك العوالم بل إن الأفلاك تغيرت بعد مبعث الرسول الله عليه وسلم منع استماع الشياطين وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع يعني من السمع يقتربون فمن يستمع الآن الآن بعد مبعث الرسول الله عليه وسلم الآن تغير العالم الآن حفظ, حفظ الأفق حفظ الفلك فمن يستمع الآن يجده شهاب الرصدان هذا هذا حق أن يتسألوا به عما يتسألون تجد عن ماذا يتسأل كفار مكة عن النبع العظيم وهو خبر عظيم كبير لا أكبر منه ليس خبر حروب ولا غلاء أسعار ولا جفاف ولا زلزال ولا بركان ولا خبر اكتشاف علمي إنه خبر عظيم جد عظيم إنه أعظم خبر والحقائق نأخذها من القرآن والمفاهيم لابد أن نعيد أذهاننا إلى هذا الكتاب لأنه كلام الله سبحانه وتعالى فهنا يقول عن النبع العظيم قال بعض المفسرين القرآن والحقيقة أن القرآن نبع عظيم ونعرض على كل المسلمين هذا الكتاب والذي شهد المؤمنون وخاصة أهل العلم وأهل المعرفة ب بأنه متحدث به وأنه معجز وأنه لا يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى نخاطب الجميع إلى أن يلتفتوا لهذه المعجزة الخالدة ويقرؤوها بتجرد ونحن نعرض للناس هذه المعجزة الخالدة أمامهم ونقول لهم اقرؤوها بتجرد نحن لا نضيف من عندنا شيء ولا شروح وإنما نقول أنتم أنتم حكموا رمائركم إن كانت حية وفي وفطركم من كانت سوية وعقولكم إن كانت سليمة في هذا الكتاب العظيم يعني قال عن النبأ العظيم وهو نبأ مبعث سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وقال بعض المفسرين النبأ العظيم هو محمد عليه الصلاة والسلام وهو أعظم إنسان أتى بنبأ العظيم وهي الرسالة ولذلك أنا أشكر المنصفين من غير المسلمين لأن المسلم هو يعمل بذلك عقيدة ويتعبد الله عز وجل باتباع محمد صلى الله عليه وسلم لكن غير المسلم إذا أنصف نشكره ما يتنهر الكاتب الأمريكي المشهور لما ألف العظماء المئة جعل الرسول الله عز وجل العظيم الأول في كتابه العظماء المئة وهو اعتراف بالحقيقة فمثل هذا يشكر لأنه قال حقا وقال صدقا ووقع شهادة مقبولة وصادقة في حق النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم فالحقيقة من أعظم الأخبار والأنباء هو خبر مبعثه صلى الله عليه وسلم ولذلك بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم قامت في الحضارة الإسلامية قام العلماء والمجاهدون والكتاب والمصلحون والأدباء والمفسرون والنحاء والفقهاء والقضاء والحكام وأصبح هناك الدول واستمرت الفتوح وامتدت الرقعة الإسلامية ووصلنا بلا إله إلا الله إلى خط نهر الراين. وإلى السور الصين العظيم شرقاً وإلى جبال سيحون أو, او إلى النهر سيحون وجيحون شمالاً وإلى جنوب إفريقيا جنوباً فصار هذه الرقعة تحمل لا إله إلا الله بفضل الله ثم ببعثة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم لقد قيمت حضارات كلها من هذا النبأ العظيم في مكة في المدينة في دمشق لبني أمية في, في بغداد لبني العباس في الأندلس لبني أمية أيضا ثم الدول الدولة الطوائف ثم يعني الدولة العثمانية وما سبقها من البوهيين والأيوبيين ونحوهم هذا كله بفضل الله ثم بهذا النبأ العظيم فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم فهو نبأ عظيم عليه الصلاة والسلام عظيم في بعثته ورسالته عظيم في اخلاقه وانك على خلق على خلق العظيم عظيم في صبره وتحمله عظيم في همته يوم تكرث تلك الهمه الماجده الشماء عظيم عليه الصلاه والسلام في فتوحاته عظيم في تعليم في تعليمه عظيم في دعوته عظيم في عدله بل كل صفه من صفات عليه الصلاه والسلام تستوقف المنصف وتشهد القلب عند ذكرات هذه الصفة بتجرد وبعدل أنه نبي من عند الله والله إن كما تكرأ الحديث الواحد الحديث من نفذ صلى الله عليه وسلم إن القلب يشهد أنه رسول صلى الله عليه وسلم من تكلم بهذا الكلام رسول من عند الله أسألكم بالله هل تعلم الأمة العربية أمة البادية تعلم مثل نفذ أن يجي صلى الله عليه وسلم فجأة ويقول للصحابة سيد الاستغفار مثلا حديث سيد الاستغفار أنا أرسل هذا الحديث لشدات الحارف صنع الكلمة ومحب الجملة والبيان يقول صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول للإنسان اللهم, اللهم أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبؤ لك بنعمتك علي وأبؤ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الدنوب إلا أنت أليس هذا الحديث في حد ذاتي معجزة؟ أليس هذا اللفظ في تركيبه وسياقه وجمله معجزة تشهد أن قائله نبي من عند الله سبحانه وتعالى متى كان العرب عهد بهذه الألفاظ الشرعية المقدسة وهذه الأحاديث متى كان لهم بل قال لبعض الأدباء والشعراء المشهورين يقول إذا أردت أن تعرف لفظ الرسول عليه وسلم وجمال هذا اللفظ وقدسية هذا اللفظ فانظر مثلا لوحات التي يعلقها الطلاب في الأنشطة الثقافية في المدارس في الثانوية والمتوسطات ونحو ذلك والجامعات انظر العبارات جميعا في المنظر الحديث النبوي تجد له جمالا وروعة وتجد له يعني مانا خاصا وأداء خاصا غير الكلام يعلقون لوحات في الجدران العقل السليم أو القال العقل السليم في الجسم السليم ويعلقون يقول من, سهر من طلب العلا سهر الليالي وخذ من هذه العبارات والألفاظ والأشياء لكن يوم تأتي إلى كلام الله صلى الله عليه وسلم مثلا احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك مثلا الحديث إنما العماله بنيات مثل الحديث اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئاتة الحسنة تمها وخالق الناس بخلق حسن تعلم أن هذا النبي معصوم وأنه نبي من عند الله وأنه موحى إليه عليه الصلاة والسلام وأنه لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فأنا أرى أن تقرأ معجزة النبوة في شخصه عليه الصلاة والسلام في أخلاقه في كلامه في تآمنه في سيرته ولذلك أبو الحسن ندوي غفر الله له لما ألف السيرة النبوية يقول إن الرسول عليه وسلم انك أمام عظمة ان كنت قائدا فسوف تجد قدوتك أو رائيا أو تاجرا أو عالما أو فقيها أو خطيبا أو واعظا سوف تجد ما تبتغي من هذه السيرة العظيمة في الشخص في شخصه العظيم عليه الصلاة والسلام وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله بالله النبع العظيم هو محمد عليه الصلاة والسلام والنبع العظيم هو القرآن الكريم الذي حمله محمد صلى الله عليه وسلم والذي بلغه للناس قال الذي فيه مختلفون أصبحت مجالس مكة كلها ضجيج وكلها لغط تتحدث عن هذا النبع العظيم وعن هذا الإنسان العظيم وعن هذا الخبر الضخم الكبير العظيم خبر النبوة خبر أن إنسان يسمى محمد بن عبد الله أرسله الله نبيا فأصبح ما بين أصبح ما مصدقا ومكذب والمكذب منه من يقول من شاعر وساحر وكاهن وكاذب ومفتري صانه الله عن ذلك صلى الله عليه وسلم إنما المقصود أن مجالس مكة أصبحت الغط وأصبح الضجيج وهذا شأن العظماء يحدثون دويا ويحدثون اختلافا ويحدثون رجة فكرية وثقافية في مجتمعهم فكيف إذا كان سيد العظماء صلى الله عليه وسلم فهم مختلفون فيقول سبحانه وتعالى كلا سيعلمون وهذا تهديد مبطن ووعيد مستدرج معناه سوف يظهر لهم الأمر سيعلمون هل هو نبي أو لا سوف يعلمون في الدنيا يوم يغلبون ويخزون إذا لم يتبعوا هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام سوف يعلمون في الدنيا وإذا رأوا انتصاره وإذا رأوا تأييد الله له وإذا رأوا فتحاته عليه الصلاة والسلام وسوف يعلمون إذا نقول الله يوم القيامة أنهم كانوا كاذبين مفترين وأنهم كانوا محاربين عز وجل وكانوا آثمين وسوف يعلمون يوم يرون العذاب كلا سيعلمون وهي كلمة خطيرة من تهديد من الواحد لحد يعنيها وعزة الله وجلال لا يعلم أنهم الله بهذا الخبر ولا يظهرن الله لهم هذا الأمر وسوف تنكشف لهم الحقيقة مجرد إذا عينوا العذاب وراء العاقبة التي هي للرسول صلى الله عليه وسلم ولأتباعه ثم كلا سيعلمون وهو تأكيد وتوثيق لهذا المعنى الضخم العظيم أنه سوف تنجل الأمور إن الله لا يترك المسألة حتى يجليها سبحانه وتعالى سوف سبحانه وتعالى يبين الصدق الصادق وكذب الكاذب ويجعل العاقبة للمتقين والنصر للمؤمنين والعار والدمار والشنار على أعدائه من الكافرين فهذا الذي ظهر فقد ظهر انتصاره عليه الصلاة والسلام في الدنيا وحيته الدنيا وانتصر صلى الله عليه وسلم في فدر وفي الغزوات الأخيرة ثم فتح مكة ثم أخذت جوشه عليه الصلاة والسلام تبشر بالفجر الجديد عابرة القارات يعني تمتط المحيطات تركب ثبج البحر مهللين مكبرين يبشرون بالرحمة بالعدل بالمحبة بالسلام بالإنسانية وقامت لنا حضارات واقمنا منارات والله من حتى يقول الطنطاو في اول كتاب قصص من التاريخ سلوا كل سماء في السماء عنا وسلوا كل أرض في الأرض عنا من الذي أنار أقام منار العدل يوم لا كان لم يكن عدل في العالم من الذي بنى أسس أعظم حضارة في الدنيا يوم كان الناس يعيشون في التيه وفي الظلمة من الذي علم الإنسان طعم الإنسانية وعطاه مفهوم الحرية من الذي أنقذ الإنسان من, من العبودية في الطاغوت وأخرجه من الظلمات إلى النور من الذين بثوا ثقافة الحب والعدل والإيمان والسلام في العالم سوف يجيبكم نحن المسلمين إنها قصة طويلة ومؤثرة وإنها رواية صادقة صنعها رسول هدى صلى الله عليه وسلم لكن بفتح من الله وبنبوة أنزلها سبحانه وتعالى عليه صلى الله عليه وسلم الآن يثبت الله سبحانه وتعالى للرسول وللعالم قدرته جل في علاه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يخاطب هذا المجتمع المسرك الكافر بآيات يعني قرآنية وكونية لا بد ان تجادل هؤلاء السفهاء الحمقى الاغبياء أن تظهر لهم براهين يرونها ملموسه لا بد ان تعيد الناس إلى الكتاب المفتوح كتاب الكون كتاب الفضاء وكتاب الفضاء اقراوا فيه صورا ما قراتها في كتابي لا بد ان تاتي بالغبي الجاحد يعني المنحرف فتبع اثباه على الدليل تقول هذه الشمس من خلق الشمس هذا القمر من خلق القمر هذه الحديقة هذا البستان هذا الغدير هذا النجم، هذه النجمة هذا الكوكب هذا الجبل هذا الجمل هذا الحمار هذه كلها جميعا لا بد أن تجعل الإنسان يقف أمام هذه المشاهد فالله سبحانه وتعالى جل في علاه يزود رسوله صلى الله عليه وسلم بالأدلله والبراهيم في يده ليصارع بها الأعداء ويذهب حجتهم ويدوس مفاهيمهم الباطلة ويسحك ما عندهم من كبرياء بل نقذف بالحق وهذا يسمى عند البلاغين الدمغ على طريقة القرآن بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق ولكم الويل مما تصفون اسمع الأدلة الآن اسمع إلى القرآن يشد ابصار كفار قريس مع الفجر الجديد إلى الكون إلى خلق الله البديع إلى هذا الكتاب المفتوح هل لم نجعل الأرض مهادة؟ الأرض التي يمشي عليها القفار من الذي خلقها؟ من الذي بسط الأرض؟ هل ادعت مؤسسة عالمية أو شركة أو كيانة أو دولة أن خلقت الأرض؟ هل هذا الكوكب الذي نحن نمشي عليه وننام عليه ونقضي عليه أغراضنا ومصالحنا هل سبقنا أن أحد من الطواغيت أو أحد من الزعماء أو أحد من الفلاسفة ادعى أنه هو الذي خلق هذا الكوكب إن كان ادعى ف ف فأين الناس الذين كانوا قبله على, على أي كوكب يعيشون إن فرعان لم يدعي أنه خلق الأرض ولن ممرض ابن كنعان والأحد فالله يعيد هؤلاء الجهل السفاء يقول ألم يجعل الأرض مهادة؟ أما بسطناها؟ أما فرشناها؟ أما سويناها؟ أما جعلنهم يمشون عليها لمصالحهم من الذي هذا الأرض بالله عليكم من الذي جعل الأرض مستقرة بنا لا تضطرب ولا تهتز وأرسل جبال فيه سبحانه وتعالى وجعلها ثابتة ولذلك نعيش عليها في أمن فنقضي حياتنا في سكينة وننام ونمارس يعني مصالحنا ومعايشنا ونقضي أعمارنا في هذا الاستقرار يقول سبحانه ألم نجعل الأرض مهادة الله الذي جعل الأرض وهذا بالأفضل التعظيم له سبحانه لأنه لكثرة صفات الجلال والكمال والجمال جمع سبحانه وتقول ألم نجعل ولم يقول ألم أجعل ألم نجعل الأرض مهادة الأرض لو لم تكن مهادا كانت وعرة كانت قاسية أو محدودبة وما كان عاش عليها الإنسان ولا الحيوان ولا نبت عليها نبت لكن الله الذي مهدها وسواها وهذه الأذلة يقدمهاτοعل pulver يقذلك فيه في وجه ابي جهل وفي وجه ابي ذهب وفيه وجه مية من خلف وفي وجه اولئي اللي يقول انتم خرقتين من الأرض انتم مهدتم من الأرض والجبال أو تادعم أي أن الله سبحانه وتعالى جعل الجبال أو تادعم أي نصدها سبحانه وتعالى كالأو تشد خيمة الأرض كالأو تادي الخيمة والله و إدعى نعم specialty عlevانية عن محكمتهatching وزع الجبال جبال الهملايا العطلس الدرع العربي جبال البرونس الجبال كله في العالم وزعه فلذلك لا تضطرب الكرة الأرضية في الشمال جبال وفي الوسط في الجنوب وفي الشرق وفي الغربي ولو كانت في ركن من أركان الكرة الأرضية كانت مالت واضطربت ولكن وزعها أوتادا حتى إن علماء الجنوجيا يرون أن ثلث الجبل في الأرض وثلث خارج من الأرض فسبحان الذي جعلها أوتادا تمسك تمسك الأرض أن تزول وأن تضطرب والله الممسك للجميع إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولإن زالة إن, إن أحد إن أحد أمسكهما إنه كان حليما غفورا ولإن زالة من أحد إنه كان حليما غفورا هنا قال وخلقناكم أزواجا الله سبحانه وتعالى جعل الخلق وهذه من الأدلة يقدمها صلى الله في فجره الجديد يعلم هؤلاء الذين وعندهم هذه الثقافة لا يعرفون هذه المعلومات يعرفون هذه الجملة أن الله خالق لكن يردهم ويأخذ يعني كأنه يأخذ أصابعهم يعني يضع الأصبع على الدليل يقول المسوا الأدلة انظروا تفكروا تدبروا قالوا خلقناكم أزواجا ذكران وأنافي وأصنافا من الناس وأنواع وفصائل الإنسان الحيوان الطيور الزواحف الحشرات كل عالم من العوالم بل هي ممالك أصلا النحل هي مملكة النمل مملكة يعني فصيلة الثعابين مملكة ولها يعني من الاختلاف الخلق وعجائب الصنع ما يشهد بأن الله هو الخالق سبحانه جل في علا كما قال الشاعر تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريف فهنا يردهم سبحانه وتعالى إلى الخلق قال واجعلنا نومكم سباتا تفكروا كيف تنامون نومكم سباتا كي لا يقطعوا ويريحكم من أسغالكم فأنتم تشبتون وترتاحون في هذا النوم العميق الذي يأخذ الذهن راحته والجسم في فترة من الفترات ولو لم يكتب الله سبحانه على النوم للإنسان لفقد عقله وقد جربوا في المصحات النفسية أن الإنسان الذي يصاب بفقد يعني موهبة النوم ونعمة النوم أنه بعد العشر الأيام مصاعدا يبدأ في ذهول ويبدأ يسعق ويبدأ يذهب عقله وتركيزه فسبحان الذي أعطى الناس النوم سبحان الذي ألقى على عيوننا النوم سبحان الذي جعلنا ننام وهو لا ينام لا يتأخذه سنة ولا نوم جل في علاه ولا إله الله فهو الحكيم جل في علاه الذي تفرد بالكمال والجلال ويجعل نحن ننام والنوم صفة نكس ولو أنه نعمة شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا فقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا وذاك بأن النوم يغشى عيونهم يقينا ولا يغشى النوم أعينا إن نعمة النوم نعمة جليلة ولذلك إذا طال الليل على المهموم والمغموم صار فيه شيء من العذاب وقد شكى الشعراء طول ليلهم لفرق أحبابهم أو لآلامهم أو لأوجاعهم ومصائبهم كما قال الشاعر المشور النبوة في الذبيان كليني لهم يا أميم تناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكبي تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيبي وصدر أراحى الليل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانبي ويقول أحدهم فقصارهن مع الهموم طويلة الليار يعني وطوالهما مع الهموم قصار وكما يقول الوليد بن زيد لا أسأل الله تغييرا لما فعلت نامت وقد أشهرت عيني عيناها فالليل أطول شيء حين أفقدها والليل أكثر شيء حين ألقاها وقال آخر ليلي وليلة نفى نوم اختلافهما في الطول والطول طوبالي لو اعتدل يجود بالطور ليلي كلما بخلت بالطور ليلا وإن به بخلا فالله يمتن على الناس بالنوم فالوجعلنا نومكم سباة ترتاحون من أعباء النهار من مشاكل الحياة من, من الشعب من الضجيج من متاعب هذه الدنيا من الكسب من المهنة من الحرفة فإذا نمت. تعود بنفسية جديدة وتعود وأنت كأنك ولدت من جديد بعد راحة يمنحك الله سبحانه وتعالى هذه الراحة بعد هذا النوم ولذلك هو تجديد ومن فضل الله سبحانه وتعالى يمكن نعاس أمنة من عنده سبحانه وتعالى المؤمنين فأحيانا تضيق بك الضوائق ثم يأتيك النوم فتنتقل وترتاح وهذا وهذه نعمة فمن الذي من يقول كان الصم الذي نوماكم يا ماشر قريش وانتم تنكرون الالهيه للخالق من الذي منحكم النوم قال وجعلنا الليل لباسا والليل جعل سبحانه لباسا لكن باسلوب القرآن المشرك بهذا الابداع في جماليات اللفظة اللفظه واختيار المفردات القرانيه التي لا يشبهها يعني لفظه أخرى ولذلك من الإعجاز القرآن اختيار اللفظة المناسبه وقد اارض آل مثل ذلك الزمخشري في مثل والنخل باسقات لها طلع النضيد وغيرها من يعني من تجد أن من تفضل الله ومن عظمت الله انه يختار اللفظه المناسبه فيقول سبحانه وتعالى يتكلم بها فليس احسن منها في موطنها وجعلنا الليل لباسا اللي هكذا الليل كانه عباءه كأنه كساء كأنه ثوب غطى الكون الله إذا أقبل الليل وكم يسطر الليل من مهموم ومن محزون وكم يسطر من أسرار وكم يخبي حتى يقول الشاعر قلت للليل هل بجوكك سر عامر بالحديث والأسرار قال لم ألك في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار ولنا اتصال بعد الفاصل إن شاء الله بالله ولازمنا نواصل مع الحجج والبراهين في سورة النبا لكنها قذايف متتابعة تصدم قلوب هؤلاء المنحرفين عن منهج الله المشركين وهي صدمات مثل صدمات الكهرباء على رؤوسهم أو ضربات على ألوفهم لأنهم لا يملكون أن يردوا هذه الحجج الباهرة ولكن انظر إلى الفاصلة القرآنية كيف تتتابع كأنها موجات تقبل الموجة ثم تصدم ثم تأتي الموجة بعدها في فيبقون مذهولين مبهوتين مهدوهين لا يستطيع الرد هل يمكن يقف, يقف أبو جهر ويقول لا الله لم يجعل النوم سباتا ولم يجعل الليل لباسا ولم يجعل النهار معاشا لا الله ليس لم يقول ذلك ولم نسمع أن مشركا قام في مجلس رسول الله عليه وسلم سكتوا مبهوتين مقهورين مدحورين مهزومين قال وخلقناكم أزواجا بل قلبا وجهنا نومكم سباته وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا الان ننتقل إلى النهار الذي نعيشه كل يوم النهار الجميل النهار المشرق النهار الذي ياتيك بعد الظلمه بعد ظلام الصرمدي هذا بعد بعد يعني الدجنه ياتيك نهار مشرك بوجه طلق وتاتي الشمس ترسل اشععتها للعالم فيخرج الناس يخرج كل الكائنات الفصائل كل يمارس حياة تبدأ مملكة الحياة تتحرك في الكون تدب الحياة في الإنسان في الحيوان في, في, في, في الزواهر في الحشرات في, في, في, في, في الأسماك كلها تتحرك وتطلب الرزق كل يغدو يطلب رزقه ويحقق مراده وينتج ويعمل والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق النهار تلو جعلنا النهار معاشا فرصة تطلبوا المعاش فيه أهل الزراعة أهل التجارة أهل الصناعة أهل الهندسة العلماء المكتشفون المخترعون الأطباء كل نزاو العمل كل يد معاشا كل يبني كل يعمر كل ينتج في هذا النهار فالليل فرصة للنوم والراحة ولكن النهار فرصة للعمل وهذا فضل من الله أن جعل لنا نهارا وجعل ليلا ولم يجعل لنا سرمدا كنا مللنا الحياة وكنا, وكنا يعني سئمنا هذه العيشة التي كلها ظلام في ظلام تصور لو أن الكون كله ظلام, كله ظلام في ظلام كيف تكون الحياة أو تصور لو أن الكون نهار في نهار يعني نهار شمس ليس هناك نوم ليس هناك ليل لم يكن هناك إلا السأم والملل لكن ظاهر سبحانه وتعالى ولوأ سبحانه وتعالى وبدل من حال إلى حال فله الشكر سبحانه وتعالى وله الثناء الحسن هنا قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا هذه السموات التي فوقنا الله الذي بناها هل هناك مهندس في العالم يبدع أنه السماء السماء هذه التي فوق روسنا ليس ليست على عمد ولا نعرف المادة التي بنيت منها ولا ندرك سقفها ونحن نشاهدها منذ أن نولدنا ونشاهدها الذين قبلنا فإذا هي مرتفعة وإذا هي ضخمة وإذا هي العجيب عجيب وإذا هي شيء مذهل وإذا سقف ممتد ممدود محفوظ وإذا فيها شمس وقمر ونجوم وكواكب فسبحان الذي بناها حتى الذي خلق سبحانه فرجع البصر هل ترى من فطور يتحدى يتحدى لهؤلاء يقول إن كنتم تظنون شاكين في خلق الله انظروا الى السماء يقول ارجع البصر هل ترى من فطور يقول انتم ابحثوا انتم تشوفون شقوق في السماء انتم اكتشفتم صدوع ان المهندس ما جود او اللبنة ما ركبت او الرخامة او انه ما جود يعني الامدة هل تشوفون شقوق من فطور ثم ارجع البصر كرتين ليس ما أنا في مرتين يعني كرة بعد كرة يقول حاولوا التميسوا نتحداكم حاولوا تسجدوا خلل اكتشفوا من دخولك الإنسان إلى الآن ما اكتشف خطأ هل الإنسان يكتشف المخلوق على الخالق؟ ثم يجعل بصرة كرتين ينقلب إليك البصر ولكن اسمع يقول بصرة أنت يا غبي يا من يريد يبحث عن العيو في السماء ثم مرجع البصر كرتين ينقلب اليت البصر خاسئا وهو حسير هذا لفظ القرآن هذه مفردة القران هذا جمال القرآن ولا بد ان يكون هذا القرآن بهذا المستوى الراق لانه كلام الله سبحانه ثم مرجع البصر كرتين ينقلب اليت البصر خاسئا والخاسئ قال العائد بالخيبه وحسير المنقطع فيعود البصر بخيبه منقطع يعني بعد كرة بعد كرة لو ألف كرة وألف مرة تريد ثنظر في السماء وكنت أنت أكبر العذاكرة وأكبر المهندسين والمخترعين تعود إذا كانت فترة بالعيب يعني أشياء في السماء تعود وبصرك خاسع وحسير ومنقطع وبخيبة ولم يجد أيبا والحمد لله لأن الخالق هو الواحد الأحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فهي عجبا كيف يأثر إله أم كيف يجحده الجاحد فيقول هنا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وهي شداد قوية لم تهتز بعوامل أرضية ولا بصدمات من البنق أو الرعد ولم تتغير ولم تتبد إنها شداد بل ورد في السنة أن سمك خمسمائة عام يعني كل السماء خمسمائة عام ولم أسر بالرسول الله عليه وسلم وعرج به استأذن في السماء الدنيا فطارق جبريل قالوا من عليه حراسة وعليها ملايثة كل سماء قال من بالساء الآن يفتح الباب ففتح الباب قال جبريل قالوا من معه قال محمد قالوا مرحبا بكم بمعك في كصص طويلة هذه سماء الدنيا فقط التي في آدم عليه, عليه السلام وعلى سائر الأنبياء ثم الثانية ثم الثالثة إلا وصل السابعة أسرابك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي حتى بلغت مكان لا يطار له على جناح ولا يسع على قدمي وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي هنا قال وبنينا فوقهم سبع شدادة فإذا هو بناء حكيم لا يشبه بناء البنائين مساكين البنائين يبنون بناء فينتهي في خمسين أو مئة عام أو مئتين ينهار تغير بوياته تتصدع جدرانه تتذوب، يتلوب حديده تسقط أحيانا بعض المشاريع الكبرى يقيمه مهندسون عالميون ثم تسقط البناء ويكثر العمال تصبح كارثة وحيانا يبنون بناء ولا يقدرون يعني وضع،, وضع التربة أو وضع الهزات الأرضية فيذهب البناء بمن فيه لكن الواحد لحد بنى هذا البناء الضخم سبع سماوات غطى بها الكون فلم تحتز ولم ترتج ولم تجد فيها صدوع ولا شقوق ولم تجد فيها أي عيب فسبحان من بنى سبحانه من بنى فأبدع فيما صنع جل في عناه وجعلنا سراجا وحاجا السراج الوحاج السراج الوحاج هي الشمس لأنها سراج متوحد والقمر إنما هو رد يعني لضوء لضوء الشمس ولهذا من حكم الفلاسف يقولون الشمس إبداع والقمر تقليد فالشمس لأنه تطلق الضوء فهي تتوهج فهي جسم ملتهب حار ولذلك ما لم يفكر علماء مثل الفلك أنهم يصعدون إلى الشمس لا يسمى أنهم يصعدوا على سطح الشمس يعني مثل القمر لأنهم سوف يحترقون لأن تتوهج إلى درجة عالية من الحرارة فتحرق ما قبلها أو من يأتيها فهذا هو السراج الوهاج إن الإنسان في بيتي يأتي بسراج لكنه لا يكفي إلا عشر أو عشرين لكن الواحد لحد خلق سراجا خلق شمسا تدري أن من يعني مساحة الشمس قال أربعين مرة لكن العلم الآن يهتدي إلى أن من أكثر من أحد أو مرة ضعف الأرض يعني أن أضعاف الأرض بواحد وثمانين مرة هذه الشمس التي نراها هذا السراج الوهاج الذي خلقه ربنا يقول لكفار قريس الذين أنكروا رسالة رسول الله عليه وسلم وأنكروا أنهية الله تعالوا انظروا تعالوا أنا وإياكم ننظر في هذا الشمس تعالوا سبيا لا يعني لا تنكر ويقول المتنبي وكيف ينصحوا في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل إذا جئت بإنسان قلت هذا الشمس أمامنا من الذي خلق الشمس فإذا قال بدأ يتكلم خلاص قل له هذه كفارة الميز أحسن الله عزاك في عقلك أنت مرفوع عنك القلب نحن ما نتحدث معك أنه لا يتحدث مع الأشكال هذا المجانين المهابين أن يتحدث معناس عند العقول ولهذا في مسألة الشمس يوم جاء إبراهيم إلى النمروض قال إن الله ربي الذي خلق أم ترى الذي حاج إبراهيم في ربي أن الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحي ويميت فجاء بأسيرين وأطلق واحد وقتل واحد فتركه إبراهيم من لا يدخل في جدل عقيم قال تعال فإن الله يأتي بالشمس من المشرك فأتي بها من المغرب يقول إن كانت ذكي و كانت عبتك تعالوا من المغرب أنت ولا مرة يوم فبهت الذي كفر انقطع والله نهدي القوم الظالمين هنا ي... الله سبحانه وتعالى يدعو هؤلاء يقول وجعلنا سراجا ش... وهاجة سراجا يضيء ولكنه متوهج يعني فيه حرارة بخلاف القمر فإن القمر جسم بارد ولذلك نزلوا على سطح القمر وأما الشمس فلا يستطاع أن يكترم منها فإن تحرق كل جسم يكترب منها بل أشعة الشمس التي يرترسلها إلى القمر هذا الضوء الذي في القمر ارتداد, ارتداد لضوء الشمس ولذلك أن الشمس إبداع والقمر تقليل لأن القمر المقلد يكرر نسخة سابقة لمن من عالم أو أديب أو فليسوف بينما الشمس إبداع لأن الطبعة الأولى ولأنها تميز وتفوق فيترسل الضوء للعالم تقول أحد الشعراء يمدح المستكفي الخليفة العباسي وكان جميلا جدا إلى درجة كان يغطي وجهه خوفا من الحساد فيقول والله لو كلمتها لو أنها كالشمس أو كالبدر أو كالمكتفي حلفت لنا أن لا تخون عهودنا فكأنها حلفت لنا أن لا تفي فهنا كانت الشمس باحرة وكان في حديث حتى يكون احمد شوقي كيف يا اختي يوشع خبرينا احاديث القرون الغابرين سامحوني استطرادا في حديثه يعني لا صحه حديث يعني ضعيف يقول ان ان علي رضي الله عنه من المؤمنين نام حتى عن صلاه العصر حتى اتى المغرب فقام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نفاتت صلاه العصر فسال الرسول صلى الله عليه وسلم رد الشمس فصلى علي هذا حديث ضعيف اورده بعض الناس الصحابه غيره حصانه وليس بسها الله رد الشمس ليشع بالنور النبي حتى يقول ابو تمان في قصيده مشهوره له ابيات جميله سائره يقول فردت علينا اقفي محبوبتي ولما الشمس كانت في طرف الخيمه فردت علينا الشمس والليل راغم بشمس لهم في جانب الخدر تلمع فوالله ما ادري علي بدالنا فردت له أم كان في القوم يشع وهذا يظن هو ابو تمام ان الحديث مو صحيح يقول لنا قلت لنا نظن عليه معنى ابي طالب يوم مرضت الشمس او انه شعر النبي لما مرضت وهي ابيات جميله بلا شك اسره ومؤثره لكن تصدي في هذا أن الشمس لها قصه ولذلك يعني كل ما نربط الشمس افكر في عظمة الباري سبحانه وتعالى وكفار قريش تحداهم الله بالايات الكونية ليس القران او الشريعه ليس فيها حجج غامضه لم تأتي بالمحان كما يقول بعض العلماء تأتي بما تحرف العقول لكن لا تأتي بمحان تحيل العقول تأتي بأدلة فوء يعني ينبهر بها العقل لكن ليس يعني يحيلها العقل يقول هذا مستحيل لا يكون فهذا فالأدلة موجودة مشهودة في الكون الله لم يأتي الناس بأدلة ما يرؤوها مثل أدلة الفلاسفة افتراضية أتى أمامهم يعني تضع يدك على الدنيا تقول هذا الشمس هذا القمر هذا الليل هذا الجبل دليل على على وجود الله وعلى عظمة الله وعلى أن الله خالق وعلى أنه يستحق الوهية سبحانه وتعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة لا تزال الحجج تؤيد مع رسول الله عليه وسلم ونزال الله سبحانه وتعالى يسلم لرسول الله عليه وسلم حججا وأدله براهيم في يده قل خذها خذ هذه القواصف والقذائف ارم بها على هؤلاء الأغبياء الحمقر ادمرهم دمرهم فإنك أنت منصور بإذن الله هذه أدلة من البيان الراقي والجواب الشافي والكلام الكافي في هذا المسألة قال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاج المعصرات السحب يوم تتحلق وتعصر ما عندها وهي محملة كأنها حوامل السحب التي نراها وتقبل على البلدان يسوقها الله سبحانه وتعالى ثم يرسل لها الرياح لواكح يقول لواكح يعني تلقحها بحبات من التراب تقضح في السحاب تتهل وتهمل ما فيها وتنزل بركاتها على الديار وعلى البلدان فكسبحانه وانزلنا من المعصرات ماء فجاجا كثيرا منصبا منسكبا ينزل سبحانه العوديه فتصير سيولا وينزل سبحانه وتعالى على البرك فتصير خزانات وتصير غدرانا وتصير هناك بحيرات هائله من هذا الماء ولذلك يتبخر البحر يصبح السحب ثم يرسل الله والرياح لواقع ثم ينزل سبحانه تعالى الناس حتى يقول ابو الطيب كان البحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه وهذا من ابيات الحكيمة يقول للممدوح اني انا مالي فضل عليك انا مستفيد منك هذا المعارف كالبحر يمطره السحاب وماله فضل علي يعني السحاب ماله فضل على البحر لانه من مائه لان اصل ماء السحاب هو كان من البحر فهذه هذه أدلة والبرهيم توضع في يد الله عليه وسلم أمام كفر الكافرين وجهود الجاحدين يعيدهم إلى السماء إلى الأرض إلى الشمس إلى القمر إلى الليل إلى النهار إلى السحاب إلى كل آية قل تفكروا تدبروا تأملوا قفوا وقت الضمير أمام خلق الخالق من الذي خلق من المؤسرات وانزلنا من المؤسرات ماءا ثجاجا طاهرا باردا منسكبا يسقي به سبحانه وتعالى العباد والبلاد وهو الغيث الذي يمتن به الله سبحانه وتعالى فنسأل الله الذي يغاث البلاد أن يغيثنا, أن يغيثنا نحن يغيث قلوبنا وأن ينزل على قلوبنا رحمة من, من رحماته رحمة الوحي رحمة الإيمان رحمة الهدى رحمة اليقين وأن مؤمنين صادقين وأن من أتباع سيد المرسلين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا بالله لو زرت بيت الله يا تقاتي أو مسجد الشافع المعصوم والنادي فخذ تجد أطرافه مزعاد وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بطري يرتد بعد العمى نور الإرشاد كث اشخاص مجنحات در بنا حاضر الاقوام در بنا حاضر الاقوام والباديه